بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن التبعد أما بعد فحياكم الله جميعا ونسألنا إجمعنا على خير وعلى طاعة ما أحيانا سبحانه وعلكم اطلعتم على الجدول الخاص من الجديد منهج الدراسة في بار الحديث وانزلناه على منتدى الدروس والكتب في شبكة سحاب اطلعتم عليه ام لا اطلعتم عليه طيب احنا نقرأه سريعا ان شاء الله حتى يستمع ايضا اخوانكم على الغرفة الان دار الحديث في فأس المغرب تستفيدوا معنا وإن شاء الله من كان عنده سؤال واستفسار مجيب عنا إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أياله وصفه ويتبعه وجاملنا بعد فهذا هو ملحب الجراسة بدار الهدى الحديث والأخر والطامرة. الذين الشيخ عبد الله بن محمد رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خاتم والصلاه والسلام على والسلام على خاتم الانبياء والمسلين وعلى اله واصحابه أجمعين أما بعد المستوى الأول في في متن القواعد الأربع والأصول الثلاثة والأصول الستة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأما في الفقه كتاب الطهارة كاملة من كتاب تسهيل التفقه في الدين مع التبيين الاختيارات بن عثيمين من خلال تلخيص وترتيب الشرع الممتع لشيخنا أبي عبد الأعلى حفظه الله تعالى وأما مصطلح الحديث متن البيقونية المستوى الثاني في الدراسة يدرسون في العقيدة شرح كتاب مسائل الجاهلية للإمام محمد بن عبد الوهاب ومتن التدمرية لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وسيقوم بشرحه الشيخ محمد بن ربيع بن هادي حفظه الله تعالى وأما في الفقه فيدرسون كتاب تسهيل التفقه في الدين مع التبين الاختيارات بن عثيمين من خلال ترخيص وترتيب الشرح الممتع فيدرسون من هذا الكتاب هذه الأبواب قسم العبادات يدرسون احكام السهو في الصلاة وصلاة التطوع وصلاة الجماعة وصلاة أهل الأعبار وصلاة الخوف وأما قسم المعاملات فيأخذون كتاب الزكاة وكتاب النكاح وكتاب الطلاق ومصطلح الحديث يدرسون شرح نسهة النظر في شرح نخبة فكر للحافظ بن حجر رحمه الله ويقوم بشرحه شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى والمواد المشتركة بين المستويين السيرة الصحيح الموجز الميسر من سيرة خير البشر صلى الله عليه وسلم وهو كتاب من تأليف الشيخ أبو عبد الأعلى يقوم فيه بتلخيص أهم أحداث السيرة النبوية مرتبة على التاريخ الهجري مع ذكر الروايات الصحيحة المثبتة لها المثبتة لها بإيجاز وفي أصول الفقه يأخذون المباحث المفيدة من علم أصول الفقه على أصول منهج السلف الصالح وأما في المنهج قواعد أساسية في المنهج السلفي يحتاج إليها طالب العلم مستفاد من مؤلفات الشيخ أبي عبد الأعلى الكواشف الجلية والحدود الفاصلة والتعصب للشيوخ ومختصر منهج الأنبياء للعلامة ربيع بن هادي ودفع بغي الجائر الصائل أما المتون المقررة للحفظ ففي المستوى الأول يحفظون القواعد الأربع والأصول الثلاثة والأصول الستة والبيقونية وكتاب الطهارة من عمدة الأحكام وفي المستوى الثاني يحفظون متن مسائل الجاهلية ومتن نخبة الفكر للحافظ وكتب الصلاة والزكاة والنكاح والطلاق من عمدة الأحكام وأما بما يتعلق بالرواية ومجالس التحديث فيتم قراءة ثلاثيات البخاري والترمذي وابن ماجه والدارمي وعبد بن حميد والطبراني وسيعد الشيخ إن شاء الله إسناده فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم للطلبة المواظبين على الحضور مع إتقان السماع وذلك أحياء لمجالس التحديث التي كان عليها سلفون الصالح والتي صار طوائف من أهل البدع يتظاهرون بها في الآوينة الأخيرة تبليسا وتلبيسا على الرعاع والجهلة أنهم من أهل الحديث نقرأ مواعيد الدروس مواعيد الدروس والمحاضرات يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة يكون مجلس التحديث القراءة من الثلاثيات وكذلك قواعد أساسية في المنهج السلفي يحتاج إليها طالب العلم هذان المستويات هذان المستويات يوم السبت بعد المغرب تسيل التفقه في الدين كتاب الطهارة وبعد الإشاء شرح البيقونية لا الله نضحر يوم الأحد بعد العشاء شرح العقيدة التنمرية لشيخ الإسلام بن تيمية شرح الشيخ محمد بن العلامة ربيع بن هاج المدخلي حفظه الله تعالى وسيذاع الدرس عبر غرفة دروس أهل الحديث على برنامج البيلوكس لمن أراد متابعته عبر الأنترنت الاثنين قبل صلاة المغرب بساعة العقيدة الأصول الثلاثة ومسائل الجاهلية والسيرة وبعد صلاة العشاء أصول الفقه هنا نضع أصول الثلاثة فإننا نفصلها نضع الأصول الثلاثة ونضع المسائل والسفت ومسائل الجاهلين ونضع فيه فيه <تصفيق> أصول الاربعاء قبل صلاة المغرب بساعة شرح نسهة السيرة وبعد صلاة العشاء أصول الفقه الاربعاء قبل صلاة المغرب بساعة شرح نسهة النظر في شرح نخبة الفكر قسم العبادات من تسهيل التفقه في الدين المستوى الثاني بعد صلاة العشاء باسم المعاملات للمستوى الثاني أماكن الدروس دروس الاثنين والأربعاء بمسجد الحسن الأنور منطقة التجمع الخامس الحي الثالث أمام سنتر ذهب وستكون قبل صلاة المغرب بساعة ان شاء الله دروس الجمعة والسبت والأحد بمسجد أهل الحديث والأثر ضرة البلد شارع معهد أمناء الشرطة أمام نادي دجلة سبرتنج الرياضي قريب من محطة مترو عنفاق ضرة وتبدأ تبقى تبقى وتبدأ الدراسة ان شاء الله يوم الاثنين السابع من شهر رجب للعام الثالث والثلاثين بعد الاربعمائة والألف الموافق الثامن والعشرين من مايو للعام الثاني عشر بعد الالفين فرجاء من الأخوة الذين يرغبون بالالتحاق بالدراسة أن يبادروا بإرسال بياناتهم والمستوى الذي يرغبون في الالتحاق به كي يبداوا الدراسه من أولها ان شاء الله بس خلاص <متنع> <تصفيق> <تصفيق> نيا برجع نكون ايش نكون الجدول واضح وبالنسبه لمساله بدء الدرس قبل المغرب ساعه طبعا يعني لما نستاذن ان شاء الله القائمين على المسجد هنا نستاذنهم بعض ناكد عليها وبالنسبه لموعد البدء كما سمعتم الاثنين القادم ماذا أيضا اعلق على على يعني المتقدمين يعني هل هل هم بالفعل يعني خلاص انتظم العدد عرف مستوى الاول الطلبه ومستوى الثاني عرف فيه الطلبه فانا ادري هل انتم تقدمتم وقدمتم مثلا بيانات ل محمد نصر ام لا تقري ما في أحد تقدم رجاء يعني ما الأعراض أن ينتظم معنا حتى نعرف من يكون في المستوى الأول ومن يكون في المستوى الثاني لعلم أحد يتقدم مثلا المستوى الثاني أو العكس الآن يقدم محمد حوالي أي من الإخوانين هنا هل الجالسون أمامها قدم أحد منهم شيء أم, شيء أم لا ما قدم أحد شيء أنتم ترغبون في الدراسة أم لا <تصفيق> طيب ما لكم لا تتكلمون يعني الذي يريد أن يلتحق مثلا ليش بالمستوى الاول او الذي يريد ان يلتحق بمستوى الدراسه المستوى الأول او المستوى المبتدئين يرفع يده 5 6 طيب المستوى الثاني الان متقدمين سنان. طيب العدد يعني غير الاخوان الذين هم في الطريق طيب والله مستعد يعني من يعني من يريد ان يستمر معنا ان شاء الله اه طيبنا يعني رجاء ان تبلغوا إخوانكم جميعا لمن أراد أن ينتظم معنا إن شاء الله في الدراسة أن يحضر يوم الجمعة بعد الخطبة الأقل حتى نرى العدد مكتملا قال اليوم أحد يعرف أني جاي سبب السفر الشاهد يعني أن من أراد أن ينتظم معنا في الدراسة سواء في الاول الأول في الثاني يحضر يوم الجمعة إن شاء الله خطبة الجمعة وبعد الخطبة نجلس ونرى التقسيم حتى يعني نؤكد على الموعد هنبدا الاستنامه نؤجل قليلا للحين حضور الآخرين حتى لا يحدث انقطاع في وحتى لا يفوت تفوت المحاضره الاولى علي على الاخوه الذين لم يعلموا انا ذا كنت عنايت منه قديما في المنهج القديم في السنوات لما بدأنا بدانا نفسها يعني يؤتون أو يعني يوالون الحضور بعد البداية بإسبوع بإسبوعين بشهر فطبعا يعني تفوتهم المقدمات والمقدمات غريبا تكون هامة المقدمات في أي علم تكون هي الأساس فمن فتاة المقدمات يعني برشك عليه يعني, يعني يكون عنده شيء من, من الخلل في التحصيل بعد ذلك فإن شاء الله تؤكدون على إخوانكم اللي الحضور يمجمع لمن أراد أن يكون معنا ان شاء الله بارك الله, أرك الله فيك. طيب هناك من له سؤال في هذا المنهج في طريقة الدراسة فضل ما سمعته إيه؟ أيها طيب خلاص إن شاء الله انت تصدقوا دروس عبر النت يعني ولا بعد ذلك في ليبيا يعني. طيب المساله النت هذه امر اخر يعني الذين يتابعون عبر الانترنت بخلاف الاخوه الذين يحضرون معنا تفضل ايوه هو الكتاب بس لا هل هو موجود ام لا الله اعلم واكتب كتبه بتحقيق تقريبا الشيخ علي رضا شخص اخر ما قديم لعله يكون غير موجود يعني فان شاء الله يعني يسر لي يوم الجمعه ذكروني احضر لكم نسخه النسخه عندي تصورونها صوروا النسخه يعني صوروا نسخه اجعلها محمد نص ونرضى اني صور لي صور منه ها لا لا هذا كان مشروع يعني كتاب لي يعني, يعني مباحث انا اختارها من كتب الاصول التي تكون موافقة لاصمة ناجس سلف خالية من مباحث علم الكلام ها التي يحتاج لها الطالب فقط في دراسات للفقه دون ان ندخل فيه في مزالق علم الكلام فديد ليس, ليس التابع لكتاب عيني لما تلقى عليكم ان شاء الله وياكم أخر طيب خذنا ها ها <تصفيق> هذا بارك الله فيك يعني يعتبر أدنى شيء أنت الآن نحن نضع منهجا متكاملا للطالب المبتدئ تمام هذه المتون خاصة في مستوى الأغلب يعني يسير يعني. ليس بالشق يعني. وهي تعطي التأصيل أو التأسيس للطالب حتى يتمكن من الاستمرار هذا ادنى شيء نعتبر ادنى شيء أدنى هناك من يطلب المزيد هناك من يعتبره هذا قليلا ليس كثير ما الله في شيء شاء الله نبدا الايه نبدا المجلس اخوكم في دار الحديث في مدينه فاس في المغرب ويتبعوننا الى عبر الغرفه لو اني كنت عند عندهم الشهر الماضي وقيت عندهم دوره في مدينه فأس.